بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وكذلك يَجْتَبِيكَ ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتمها كما اتمها على ابويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أَحَبُّ إلَى إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين أقتلوا يوسف فأوطاحوه أرضي يخلو لَكُمْ وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. قال قائلٌ لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون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 قالوا لئن أَكَلَهُ الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخافرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غيابة الجب إِلَيْهِ إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون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 فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء على قميصه بدم كذب قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأتروه بضاعة والله عليم بما يعملون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 فَلَمَنَّ رَأَيْنَهُ أكْبَرَ مَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَشَلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَا حَشَلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلِكٌ كَرِيمٌ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقدرا عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنا ولئن لم يفعل ما امره ليسجنا ولا من الصاغرين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 وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئ ما بتأويله إن نراك من المحسنين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 يا صاحبي السجن أأرباب متفزقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم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 وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فانساهُ الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف وسبع ثنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون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 يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي, لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في ثنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل مما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا من ما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاس الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعنا أيديهن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 وأنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبزئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي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 قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفتد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين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 قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين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 إنه هو العلي الحكيم، وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف، وبيضت عيناه، وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم.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 فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 إنه من يتق ويسبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لخاطئين قال لا تثري بعَلَيْكُمُ اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين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 قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما فَلَمَّا جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون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 إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في الثماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنون تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بعثته وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني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 ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيئت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء